بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م ن ذل ك ا ل ك ت ا ب ل ا ر ي ب ف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 ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلووا إلى شياطينهم قالوا إننا معكم قالوا إننا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشترموا الضلالا في الهدا فما رضحت جارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الَّذِينَ استوَقَّدَنَا رَأَى فَلَمَّا أَظَعَتْ مَا حُولَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ سُمُّ بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرط يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت من الصواعق حذر الموت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 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شوجاءكم ودعوش هداكم دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقن النار فاتقن النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرُ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرٌ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ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 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأخياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 أسماءهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إنني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمو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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهدطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى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 ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، فلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مِنَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَابْنُ آدَمَ جَاءَنَا مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ بكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تغرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ طَالَمُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَأَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وَنَبْعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّنْوَانَ قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا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 وإذ قلتم يا موسى لننصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا من ما تبت الأرض من بق لها من بق لها وقثائها وفومها وعدسها وضص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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون نبي نبي غير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصادقين من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكلا لما بين يديها وما خلفها وموعضا وموعظة للمتقين. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَى قَالُوا أَتَتَخِذُنَا هُزُوًا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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن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 وَيُر INKUM AYATIHI LALANAKUM TAQILUN THUMMA QASAT QULUBUKUM MIN BA'DI THALIK FAHIA KALHJARATI AW ASHADDA QASWA WA INNA MIN ALHJARATI LAMA YATAFAJJARU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 أفتطمعون أيؤمنون لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.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 ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانه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 فَلَن يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّعِيمِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وفي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان.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 فلعنة الله على الكافرين بأسم اشتروا به أنفسهم أن يكفروا أن يكفروا بما أنزل الله بغيًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى في البينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم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 ولا تجدنهم أحرص الناس على حيا، ومن الذين أشركوا يود أحدهم يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة، وما هو بمزحزحيه من العذاب أي يعمروا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ فَأَنْتَ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 وَمَن أَظَلَّ مِن مَن عَمَسَ جِدَ اللَّهِ أَيَّ يُذْكَر فِيهَا سَمُوهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا هُلَاءِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَيَّدُهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إلَّا خَائِفِينَ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 وَإِذْ بَتَلَا إِذْرَاهُمَا رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمَا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ وَعَهِدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِرَ بَيْتِي أَنْطَهِرَ بَيْتِي لِالطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالرَّكَعِ السُّجُودِ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 يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُذَكِّرُهُمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْتَدِدْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ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 إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إله واحداً إله واحداً ونحن له مسلمون.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 وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُوا تُنْبِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ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 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلم أمن الله ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغيافل العما تعملون تلك أمة قد خلت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 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلَّا لِنَعْلَمْ إلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِن مَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبِهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ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 يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا نبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص والثمرات. وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم صيبة قالوا إنّا لله قالوا إنّا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيننا من بعد ما بيننا للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك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 في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلكة التي تجري في البحر بما يفعل الناس والفلكة التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله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 لا آيات القوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله آداب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله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 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 ثَمَنَ الطَّرِ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَلَا اسْمَعْ لَهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل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 إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام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 لَفِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْنَاسِ وَذِينَ أَتَمْنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فَمَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ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 وَلْتَكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قريب فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب تداعي اذا دعان فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ألم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتمهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه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 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم, وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ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 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به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 وَمِينَ يَرْتَدَّدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتُّ وَهُوَ كَافِرٌ فَيَمُتُّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُلَايَكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُلَايَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وضعولتهم أحق بردّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنّا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله زواج وذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ أَفَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيْنَ تِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تراضوا بينهم بِالْمَعْرُوفِ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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما فعلن فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ نِسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ او اكنتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهم ولكن لا توعدوهم سرا الا ان تقولوا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَدْ لِأَنْ تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ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 ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي اللهم بعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هل عسىتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون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 فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ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 فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة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 قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهدموهم بإذن الله. وقتل داود جل وت وأتاه الله الملك والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.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 واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظه ما ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب.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 والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الضالين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها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 منكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.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 ثم دعهم يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة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 فَمَا لَا يَتَّبِعُونَ مَا أُنْفِقُوا مِنْ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك كالذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رأى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 ومثل الذين ينفقون أموالهم بترغّاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل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 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمَنَّ الْمُخْبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد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 وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم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 وأحل الله البيعة وحرّم الرiba فمن جاءه موعظة من ربي فانتها فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار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 لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذر ما بقي من الربا إنكم مؤمنون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 ثم تُوَفَّى كُلّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَكْتُبُوا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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يوم له أو لا يستطيع أي يوم له وفليم بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون مما ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما إن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى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 وادنا الا تقتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبيعتم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 وَمَن يَكْتُمَ هَاءً فَإِنَّهُ أَأْثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبَدُو مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا, فانصرنا على القوم الكافرين